وتسير الجبال سيرا فغيل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعاه هذه النار هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنكم بما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٱتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَٰهُمْ بِحُورٍ عِينٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم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 يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساقون قالوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُو هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمَ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بَكاهِنٌ وَلَا مَجْنُونٌ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّرْبَصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قل ترقبوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون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 وَإِذَا رَءَوْكَ اسْتَمْنَا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مُّرْكُونٌ فَذَرهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ